أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوا ربي غزير الدمع في المحراب ليت الغاب في الحرب أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوا ربي غزير الدمع في المحراب ليت الغاب في الحرب عزيز القلب لا أحمني عزيز القلب لا أحمني لغير الله بالصليب عيال سو فأحيا إلى إلهي وإسلامي ففي قلبي وبين جوال حين مضات إيماني حياتي سوف أحيانا بإيماني وإسلامي ففي قلبي وبين جوال حين مضات إيماني وأعرف في طريق الله وأعرف في طريق الله رب الحي والفاني وخير الشعر ما كان صريح الغايه كالشمس فلم اجنح الى خمر وما غنيت في قيس وخير الشعر ما كان صريح الغايه كالشمس فلم اجنح الى خمر وما وليت في قيس ولكن حب اخواني ولكن حب اسواني قد استولى على نفسي أنا الإسلام لا أفشل جنود الكفر إن عدوا سأصلهم بنيران فليس لثورتي حد أَنَا الْإِسْلَامُ لَا أَفْشَأْ جُنُودَ الْكُفْرِ إِنْ عَدُوا سَأَصْلِيْهِمْ بِنِرَانٍ فَلَيْسَ لِثَوْرَتِي حَدُّ سَأَجَالُ صُبْحُهُمْ لَيْلًا سَأَجَالُ صُبْحُهُمْ لَيْلًا بِالْجُرْمَاتِ وَالْقَادُو